رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى ثراه الى يوم الدين اما بعد اخوتي الكرام نختم اليوم في هذه الدقائق باذن الله عز وجل سابع السبعه الذين يظلهم الله يوم القيامه في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وهذا الذي سأذكره وقد جعلته سابع السبعة ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث فتدبر معه قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل لما أظل الإمام الناس بعدله استحق أن يظله الله جل وعلا يوم القيامة بظل عرشه والناس يحترقون في الشمس ويغرقون في العرب وهذا الإمام العادل يظله الله جل وعلا في فلا يصيبه حر ولا عرق ولا نصر اذ الله عز وجل برحمته واسبغ عليه احسانه امام عادل وما ادراك ما الامام العادل فانه صار نادرا في الناس كانك لا تراه ب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط هكذا أمر الله عز وجل الناس أمر يعني بالعدل وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام العادل في أعلى درجات الجنان لأن العدل أمر يحتاج إلى جهد ومغالبه للنفس يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين إن المقصطين إن المقصطين إن المقصطين يوم القيامة على منابر من نور تغبطهم الأنبياء يعني يغبطونهم على علو منزلتهم وقربهم من الله عز وجل إن المقصطين يوم القيامة على منابر من نور ثم قال صلى الله عليه وسلم الذين يعدلون في حكمهم وفي لفظ وما ولوا يعني الذين يعدلونهم إذا ولاهم الله عز وجل ولاية الذين يعدلون إذا جعلهم الله أئمة أو جعل الله جل وعلا لهم سلطة يحكمون بالناس فيها الذين يعدلون في حكمهم وما ولوا يعني هم ليتولوا وعلى الرواية أخرى وما ولوا يعني انهم يسالون يوم القيامه وهذا لا شك فيه فان الحاكم سيسال يوم القيامه عمن ولاه على المسلمين اذا وليت محافظا اذا وليت مسؤولا في مكان اي مكان وليت فيه رجلا صار مسؤولا عن الناس والناس للناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر عمر رضي الله عنه حينما كان يقول إني لأخشى إن عثرت دابة في العراق أن يقول الله عز وجل لي لما لم تمهد لها الطريق يا عمر في العراق وهي دولة تابعة لدول المسلمين تحت حكم الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعرضاه علم رضي الله عنه أنه مسؤول عن كل بلاد المسلمين وأن الله جل وعلا سائله عن هؤلاء الناس وهذا من أشبه عمر رضي الله عنه في خلقه وحكمه وفي اسمه عمر بن عبد العزيز رحمه الله عمر بن عبد العزيز دخلت عليه زوجته. فقالت ما يبكيك يا أمير المؤمنين فلم يستطع أن يتكلم فجاء ولده عبد الملك فقال ما يبكيك يا أبت قال خير يا بني إن أباك قد خاف على نفسه أن يهلك قال ولماذا يا أبي قال يا بني إني قد تدبرت في أمة محمد وما قلدني الله مسؤوليه فهل علم الذين يحكمون في الناس انها مسؤوليه وتكليف انها مسؤوليه عظيمه سيسالون عنها امام الله عز وجل والله لو علموا ذلك لفروا منها فرارا كما كان السلف يفعلون تسأل عن الإمارة فإنها يوم القيامة خزي وندامه إلا من عدل اللي يعدل اللي يعدل يظل في ظل عرش الرحمن لأن العدل صار شاقا وأمرا نادرا يحتاج إلى مغالبة النفس والهوى ولذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في أول السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل إمام عادل فعمر رضي الله عنه لما حدثه ولده قال والله لما حدثه ولده قال والله يا بني لقد تفكرت في حال أمة محمد وعلمت أن الله سائلي عنهم يوم القيامة فتفكرت اسمع فتفكرت في الفقير الجائع وفي المريض الضائع وفي الشيخ الكبير وفي الأرامل والمساكين وفي الأرامل والمساكين وعلمت أن خصمي لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير عشرة مسؤول فقط عن عشرة صار أميرا عليهم مسؤول عن أعمالهم وأحوالهم ما من ويبكه العادي ويكون على منابر من نور يوم القيامة أو يوبقه الظلم والعياذ بالله فيكب على وجهه في نار جهنم أمر خطير جدا إن الفضاء اسماعيل بن علي في زمن هارون الرشيد وتدبر معي ان زمن الرشيد هو زمن الخليفه العادل التقي الذي كان يحكم بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان ينحي الكتاب والسنه وكان زاهد تقيا، فأراد أهارون الرشيد أن يولي إسماعيل ابن علي القضاء، القضاء خلفكم من القضاء، لأن القاضي هذا ايضا ولي وهو مسؤول عن حكمه يوم القيامة، مسؤول عن جوره وظلمه سيسأل بين يدي الله عز وجل، أراد أن يوليه. فلما علم بذلك ابن المبارك رحمه الله وكان ابن المبارك ينفق على إسماعيل بن علي من ضمن هؤلاء العلماء الخمسة فلما علم قطع عنه النفقة فأرسل إليه إسماعيل يقول وقد قطعت عني نفقتك وكنت أتبرك بها فهل أحزنك مني شيء فقال المبارك إن هذا يأبى إلا أن نقشر له العصا يعني يريد منا أن نغلظ عليه ليفهمه إن هذا يأبى إلا أن نقشر له العصا فماذا قال له اسمع قال له أبيات من الشعر قال يا جاعل العلم بازيا البزل والصقر أو النسر يا جاعل العلم بازيا تصطاد به قلوب المساكين تذهب بالدين احتلت للدنيا ولذاتها رياسة مكان قضابة بحيلة تذهب بالدين فصرت مجنونا بعدما كنت دواء للمجانين أين رواياتك في سردها عن ابن وهب وابن سيرين أين رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين لا تقل لا تقل اكرهت يعني أكرهت على القضاء لا تقل اكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين يعني أن الذي يدخل في أبواب الصلاطين لا شك أنه بعد ذلك يتحول قلبه وتتغير نفسه ثم بعد ذلك يخطو خطوة للخلف ثم يخطو خطوة للخلف وإن كان في الأصل يريد الحق لكنه إذا دخل في هذا الباب فإنه لا ي منه سالما، فكان السلف يحذرون من أبواب السلاطين لأجل ذلك إمام عادل، والإمام العادل الذي يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله قال الله تعالى، ومن لم يحكم بما أنزل. من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى وَأَنِّحْقُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ وَفِي آيَةٍ أُخْرَى بينهم بِمَا أنزل اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عن انك من الناس لفاسقون وقال صلى الله عليه وسلم ومن لم تحكم ائمتهم بكتاب الله الا صلت الله عليهم ذلا وقد كان فنحن الان نعيش في مذله لتخلفنا عن الحكم بكتاب الله ومن لم تحكم ائمتهم بكتاب الله الا صلت الله عليهم ذلا لا يعزون بعده ابدا الا بعز عزيز يعز الله به الإسلام وأهله أو بذل ذليل ذل يذل الله به الإسلام وأهله إذن إخوة الكرام ينبغي على من يقوم بأمور المسلمين أن يسعى لتحكيم كتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراقبة عماله الذين يعملون تحت إنه سيسأل عنهم يوم القيامة ويتدبر أحوال المساكين والفقراء واليتامى والأرامل والمرضى الذين يموتون بأمراضهم والفقراء الذين يموتون جوعا وينظر في أحوال المسلمين لأنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة إن لم يكن قادرا على ذلك فمعذرة إلى ربكم لا يحمل نفسه امرا غير مامور به ولذا قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر إنك رجل ضعيف وهو كان من الصحابة الأتقياء لكنك ضعيف عن الحكم لا تحتمل أن تكون حاكما فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم في المسلمين لأنه لم يكن ذا قوة إذن إخوة الكرام مسألة تحتاج إلى كلام طويل لكنها اشارات فقط أريد أن أذكر نفسي وإخواني بها ومن لم تحكم أئمتهم بكتاب الله تدبر هذا النص إلا صلت الله عليهم ذلا لا يعزون بعده أبدا وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، يعني أهل الكتاب، أهل الكتاب، يعني لو أنهم حكموا الكتاب والسنة، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، إيه هيكون حلهم؟ لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يعني البركات ستخرج كما كانت في زمن عمر ابن عبد العزيز الذي كان يرسل مناديا ينادي يا أيها الناس من كان عنده دين فليأتي فاض المال ولم يعد سم فقير إلا دين يأتي لأمير المؤمنين ليسد دينه من لم يتزوج فليأتي ليتزوج من أين أتى هذا المال بسبب تحكيم كتاب الله لأن كتاب الله إن حكم كما يقول تكون إن حكم كتاب الله عز وجل فسنرجع إلى التخلف ومتى كان ذلك تخلفا وما عشنا في أعلى درجات الازدهار إلا في زمن الخلافة الراشدة وبعدها في زمن الحكم الإسلامي إن المسلمين هم الذين صدروا الحضارات لجميع الدنيا بأسرها لجميع واحذروا إخوة الكرام واختم احذروا من تلك المقالة الخطيرة التي قد توقع صاحبها في الكفر أن يقول إن هذا الزمان لا يصلح لإقامة الكتاب والسنة إن هذا الزمان لا يصلح لإقامة شرع الله نعوذ بالله إن الله الذي خلقنا هو الذي على علم ما يصلحنا وهو الذي يقول من خلق وهو إيه؟ اللطيف الخبير فهو العالم بأحوالنا أنزل إلينا شرعا يصلح لحالنا إلى أن تقوم الساعة لا أن تنظر في القوانين الوضعية وفي الدساتير البشرية التي صنفها أصحاب عقول قاصرة فتجد فيها مغالطات ومعارضات وأمور كثيرة جدا لأن الذي صنفها بشري وعقله لكن الشرع الذي أنزله هو العليم الخبير وهو اللطيف جل في علاه أسأل الله جل وعلى أسأله جل في علاه أن يحكم فينا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا بإمام عادل يحكم فينا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول قول هذا ويستغفر الله لك وعليك السلام وعليك